فَلَ أُقَبتِعنَّ أَذَكُمْ وَأَغدُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاكُمْ وَلَ أُصَلِّبًَاكُم فِي جُذُوعِدٍ النَّخْلِ وَلَ تَعلَم النَّأَونَ أَشَددُّ عَذَبَو قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا برب دِنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السُّخْم وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى